بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاع ل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا لأجنحة اولي أ ج ن ح ه م ث ن ا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إ ن الله على كل شيء م ا يفتح ا ل ل ل ل ه ن ا س من رحمة ف ل ا م م س ك لها وما ي م س ك ف ل ا م ر س ل له من ب ع د ه و ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م ي ا أ ي ه ا ا ا ل ن س اذكروا ن ع م ة ا ل ل عليكم هل ه من خ الله ق غير ا ل يرزقكم من الحسنى س م ا ء و لا إله موسوعه النابلسي للعلوم ر ا ل ا س ل ا ل ل ه اسماء الله الحسنى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 أ ف م ن زين له س و ع م ل ه ف ا ل ن ا ب ل ه ي ض ل من ي ش ا ء ويهدي م ن ي ش ا ء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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, سائغ شرابه وهذا ملح نجاج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 وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاء و م و س و ع و ا م ن ا ا س ت ج ب ل و ي للعلوم الاسلاميه م يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اسماء ا ا ل ن أ ن ت ل ف ق ر ا إِلَى الله و الحسنى ل الْغَنِيُّ ل ه هُوَ ا إ ن ي ش أ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع م ث ق ل ة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى ف إ ن م ا يتزكى لنفسه و إ ل ى الله ا ل م ص ي ر وما يستوي ل ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ا ل ح ر و ر وما يستوي ل ح ي ا ء ولا ل م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء وما ب موسوعه النابلسي ر إنا ل ل بشيرا و وإن م ن أمة ا ل ا خ ل ا ف ي ه ا نذير وإن يكذبوك وإن س م ا ب الله ذ ي ن من ا ل ح س ا ى موسوعه النابلسي ا للعلوم ا فكيف ا ل أن أنزل من ا س ل ا م ا ء ف أ خ ر ج ن ا به ثمرات مختلفنا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفنا الوانها وغرابيب س و د ومن الناس والدواب و ل ن ع ا م م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه كذلك إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها, يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا ل ح ز ن إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل ن ا دار المقامه من فضله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 النذير فذوقوا فما لفضيله ن نصير إن ا ل ع ا ل م م غيب ا ا ل س و ا ت و ا ل أ ر ض إنه ع ل ي م بذات ا ل ص د و ر هو ا ل جعلكم ذ ي خ ل ا ف في ا ل أ ر ض ف م ن كفر فعليه كفره فعليه ل و ا يزيد ا ل ك ا ف ر ي ن عنه كفرهم شركه م إ ل ا مقتى و ل ا ي ز ي د ا ل ك ى شركه ي ن ف ر م ع و ي ه غ ا ر قل ربحيه ذات م الذين د م و ن اجتماعي أ ر و ن ي ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اماتيناهم كتابا, أماتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا إ ن الله يمسك السماوات و ا ل أ ر ض أ ن تزولا ولئن زالتا ن م س ك ه م ا من ح د من بعده إ ن ه كان حليما غفورا و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى ل ا م م فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا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 وكانوا أ ش د منهم ق و ة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في ا ل أ ر ض إ ن ه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها, ما ترك على ظهرها من داء